و اير للمرضوب يتابنا ريب فيه من ربي العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لثُمَّ رَقَمَ مَآتَهُم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طين. ويجعل نسله من سلالة من ماء مهيل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تَشْكُرُونَ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا نفي خلق جديد بل هم بذقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموسي الذي بِكُمْ بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 ولكن حق القول من لا لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 خروا وسجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 أو لم يهذلهم كم أهل كنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكليهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يرو أن نسوق المال إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا؟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 إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّهُ لَكَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاسِلَ وَالْأَغْلَالَ إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وعدال مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وعاليهم ثياب سنذس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراما طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا